فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا توطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلّ مهين أم ما زمّشائ بنميم من ناعل الخير معتد أثيم أتلم بعد ذلك زنيم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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين انغدو على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 إن فيه لما تخيرون، أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلم أيه بذلك زعيم، أم لهم شركاء؟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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين